فعندما نسألوا ما هو الأدب الذي أخذناه من الآية التي ذكرت في سورة الكهف ما تقدم أن الأمر المستقبل لا يجزم فيه شخص بل يعلقه بالمشيئة فالفعل الذي يريد أن يفعله مستقبلاً يعلقه بمشيئة الله وإرادة الله سبحانه وتعالى ولا تقولن أن لشيء إني فاعل ذلك غدا فيكون دركاً لحاجته وأما إذا أهمل هذه الكلمة فربما تفوت الحوائش كما فاتت على نبي الله ما أنت بأعز من نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام وكانت النية عظيمة ومع ذلك فات الدرك. درك ونية قلمان يجاهدون بعض الناس ربما يريد أولاد يقبلون على الدنيا يتعاونون معهم ساعدون في تجارته فهذه نية عظيمة يؤجر عليها المرء أنه يريد أولاداً أبراراً يريد أولاداً خداماً لدين الله أولاداً مجاهدين في سبيل الله وهذا الذي ينبغي للشخص أن ينويه عند جماع الأهل فلذلك يبدأ بالبسملة حتى لا يمس الولد الشيطان فإنه يتضرر فيسعى في إبعاد الولد قبل إيجاده بالدعاء ذرية صالحة وهكذا قبل المباشرة بالتسمية فإن وجد الولد فبإذن الله مع الأسباب المتقدمة يكونوا صالحة وكثير من الأولاد ربما بسبب الإهمال قبل وجود الولد وأعظم الأسباب في صلاحه قبل وجوده المرأة الصالحة هذا سبب عظيم في صلاح الذرية وصلاح الأولاد تحري وتوخي المرأة الصالحة في الزواج ثم الأسباب الأخرى من الدعاء ومن التسمية قبل الجماع وغير ذلك تربية الحسنة بعد الوجود إهمال في الأباء فحصل ما حصل من النتاج السيء من النتاج السيء في الأبناء وبعدها يصيحون منهم كثير من أولاد المسلمين بهم مسوا الله بعضهم بهم مسوا في المناطق النائية عن العلم تجدهم ممسوسين مرضى موسوسين فيهم مساوس ومسوج تلبسوا بهم كله بسبب البعد عن ذكر الله سبحانه وتعالى فعند من إلا إن يشاء الله سدل بها إمام حبر من أحبار الأمة على مسألة أصولية وفقهية إلا ما هذا الجزء الذي سدل به ما بعده واذكر ربك إذا نسيت سدل بها إمام من أئمة المسلمين على مسألة على مسألة الاستثناء مع الانفصال وأنه لا يشترك به الاتصال ولو بعد سنة لأن الله يقول واذكر ربك إذا نسيت أي نسيت الاستثناء حمله على هذا وفسره بهذا تسير إذا نسيت الاستثناء لا شك أن هناك فصل بدليل إذا نسيت وقد يطول النسيان يوم يومين ثلاثة شهر فقال لا باس بالاستثناء إذا ذكر الاستثناء بعد ذلك وهذا الفصل لا يضره مع النسيان وأما مع الذكر فيضره ويترك الاستثناء ويهمل الاستثناء مع الذكر لكن مع الاستثناء ينفعه مع قص النسيان ينفعه وهذا لم يرتضه بعضهم ورأوا أن الاستثناء لا بد فيه من الاتصال ولا يصلح الانفصال والقطع إلا سبب عارض من العوارض فهذا شيء آخر وإلا لتلاعب الناس ببعض المسائل ومن أهم المسائل التي سيتلاعب بها مسائل الطلاق والإعتاق والعتاق وغير ذلك يقول طلقت نسائي ثم يقول إن شاء الله نسائي طالق ثم يقول إن شاء الله نسائي طالق وبعد فتره وبعد خروج من المجلس إلا زينب إذا كان من تعدده يحصل شيء من التناعب إذن لابد من الاتصال هذا الأصل إلا عطاس فهذا فصل لا يضر لأنه يسير وهكذا إغماء وإنطال يريد الاستثناء ثم أغمي عليه فما يضره إذا أفاق يقول إلا كذا ولا يقال لا تريد السثني لا هو من نفسه سيعرف قبل الإغماء سيذكر أنه أراد السثني ثم يقوم فإذا به يقول إلا كذا هذا ينفع إن شاء الله أو يعتلي شيء من السعال يريد السثنة وإذا بالسعال يهجم عليه ويجلس فترة خمس دقائق عشر دقائق وهو يسعل وهو في هذه السعالة ثم يقول إنك لا أو إن شاء الله ان شاء الله إنفعه وإن شاء الله من الاستثناء فعندما نسأله إلا أن يشاء الله هذا استثناء من أي شيء وعندما هذا فضل. نعم هذا استثناء مفرق وهو استثناء من عم الأحوال أو من أعم الأوقات أحسنته ولا تقولن لشيء إن إني فاعل ذلك غدا في حال من الأحوال إلا حال ملابسة المشيئة حال ملابستك المشيئة إلا أن يشاء الله في هذا الحال جيد وهكذا لا تقول أن في وقت من الأوقات إني فاعل ذلك غدا إلا في وقت الاستثناء إلا إن شاء الله تعليق الأمر المشيئة فقل إن فاعل ذلك غدا أما في قيد ذلك فلا تفعل معنا لا من التقييد إلا إن يشاء الله إن شاء الله فهذا الاستثناء مفرق الاستثناء مفرق عندهم يكون من شيء عام إما من أعم الأحوال الأحوال أو من أعم الأوقات أو من الأسماء العامة ما قام إلا زيد أي ما قام أحد إلا زيد في الأصل فحذف الإسم العام وفرِّغ الكلام إلى ما بعد الاستثناء أعني فرِّغ الفعل للعمل فيما بعد الاستثناء وهو زيد وفي الأصل ما قام أحد إلا زيد فحذف هذا أحد وقيل ما قام إلا زيد فالاستثناء من أعم الأحوال من أعم الأسماء من أعم الأوقات قول وقل عسى أن يهديني ما معنى أن يهديني هنا أن يوفقني ويدلني لشيء أقرب من هذا الإشارة يعود لأي شيء وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا أي من قصة أصحاب الكهف فلعل الله سبحانه وتعالى يجعل لي ما هو أعظم من هذه الآية تدل على نبوتي وتدل على ما أنا عليه من أنني مرسل من عند الله جل وعلا دلالة أعظم من دلالة قصة أصحاب الكهف فإن فيها دلالة لكن هناك أشياء أدل على نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم كإخباره عن الأمم الماضية وعن الرسل معهم وهكذا إخباره عن الأمور المستقبلة إلى قيام الساعة فإن أخبر عن إشياء مستقبلة وهذا لا يكون إلا عن وحي فرسول الله قال له ربه وقل عسى أن يهديني ووفقني ربي لأقرب من قصة أصحاب الكهف رشداً تدل على النبوة وتدل على الرسالة من الأشياء الماضية والمستقبلة فما يعرى برشد تمييز أحسنته إذا كان المقصود به إرشادا وإذا كان المقصود به هداية لأقرب من هذا رشد أي هداية وفعوا المطلق ليهدي أحسنته قل عسى أن يهديني رشدا هداية وأما إذا كان المقصود به الإرشاد فهو تمييز لأقرب اسم التفضيل فالحاصل أمره الله أن يطلب أوضح في الحجة وأقرب إلى الرشد من قصة أصحاب الكهف طلب أوضح من هذا وقل عسى وادعوا الله بهذا الأمر أن يهديك إلى أوضح في الحجة وأقرب إلى الرشد من قصة أصحاب الكهف وهداه الله وحقق الله هذا الرجاء لنبينا محمد وهداه إلى أقرب دلالة في الرشد وعلى الرشد وعلى النبوة من قصة أصحاب الكهف والشخص يطلب معالي الأمور ولا يقف عند حد في الأمور التي هي إن شاء الله من كماله لا يقف عند حد ويكون من ذوي الهمم الهابطة فيترتفع همته ويطلب الأعظم والأعظم إذا سألتم الله سألوه الفردوس الأعلى وهكذا في جانب العلم لا يكتفي بمسألة مسلتين ولا يكتفي بشيء يدن على ما أراد من البيان بأكثر من دليل على ما ذهب إليه وعلى صدقه في هذه المسألة وعلى أيضا بيان صوابه فيها بأدل مما يذكر يأتي بالدليل والدليل حتى يحصل الإغناع ولا سيما في المساء المهمة قال رحمه الله قوله وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشد. أي يثبتني على طريقه وأقرب ليه وأرشد وقيل أمر نبيه أن يذكره إذا نسي شيئا ويسأله أن يهديه لما هو أخير له من ذكر ما نسيه والسبعة ما تقدم من الإشارة هو أنه يعود على قصة أصحاب الكهف وأن النبي صلى الله عليه وسلم يطلب دليل أعظم من هذا يدل على نبوته وأوضح من قصة أصحاب الكهف قال رحمه الله وقيل أمر الله نبيه أن يذكره إذا نسي شيئا ويسأله أن يهديه لما هو خير له من ذكر ما نسيه واذكر ربك إذا نسيه إلى آخر الآية وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشد من هذا الذي نسيته يهديني لما هو أعظم منه ويقال هو, القوم هو, هو أن القوم ويقال هو أن القوم لما سألوه عن قصة أصحاب الكهف على وجه العناد أمره الله عز وجل أن يخبرهم أن الله سيؤتيه من الحجج على صحة نبوته ما هو أدل لهم من قصة أصحاب الكهف وقد فعل حيث أتاه من علم الغيب المرسلين عندك علم الغيب المرسلين أو من علم غيب المرسلين آه؟ آه نعم. من علم الغيب المرسلين الذين أخبروه عنهم قص قصصهم جيد يكون كالبدل بذل من علم الغيب المرسلين ما كان أوضح لهم حيث أتاه من علم الغيب أيوة. من علم غيبي ما فيش ألف الغيب يعني من علم غيب حال المرسلين هذا أحسن وإذا كان على نسختنا من علم الغيبي المرسلين ما كان أوضح لهم فهو من علم الغيب عطبيان أو كذلك بدل بعض من كل فإن هذا جزء من المغيبات التي علم الله سبحان نبيه محمدا لكن ما في النسخة الأخرى أحسن من علم غيبي من غير الحال المرسلين وإن سقط حال أيضا يدل عليه سياق من علم غيب المرسلين أي أحوال المرسلين وهم عليه وإن لم تذكر كلمة حال فيكون ما في النسخة الأخرى أحسن ما عندنا من علم غيب المرسلين من علم غيب حال المرسلين قال وقد فعل حيث أتاه من علم غيب حال المرسلين ما كان أوضح لهم في الحجة وأقرب إلى الرشد من خبر أصحاب الكهف هذا القول جميل وقال بعضهم هذا شيء أمر أن أمر أن يقول هذا شيء أمر أن يقوله مع قوله ان شاء الله إذا ذكر الاستثناء بعد النسيان وإذا نسي الإنسان إن شاء الله فتوبته من ذلك أن يقول عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا هذا قول لبعض العلماء أن التوبة مما ذكر أي من ترك إن شاء الله أن يقول وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا هذا قال به من سبعين بعده والله اعلم ولعل هذا شيء اخر اذ لا متقدم وانه يسر ربه ان يهديه الى اقرب دلاله واوضح دلاله على نبوته ورسالته من قصه اصحاب الكهف فانتقل مع الى شيء اخر وعطف جمله مستقله على جمله متقدمه اعني مستقله في المعنى وليس لها التصال معنوي بما تقدم قال رحمه الله قوله عز وجل ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعة أي أقاموا في ذلك الكهف أصحاب الكهف أقاموا في ذلك الكهف ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعاً أي زادوا تسع سنين أيضاً ثلاثمئة وتسع في ذلك الكهف وهل هذا اخبار عن الله سبحانه وتعالى وبيان الفترة الزمنية التي لبثها أصحاب الكافي أم هو ذكر لكلام أولئك المختلفين في مدتهم التي نبثوها في الكهف خلاف بين المفسرين فابن عباس يرى أن هذا إنما ذكر لقول بعض من ذكر من, من اختلف في شأن أصحاب الكهف فإن مما اختلفوا فيه المدة التي لبثوها في الكهف كمه فقال بعضهم وحكى ذلك الله عنهم ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعة قالوا الدليل على أن حكاية لقولهم ما بعدها قل الله أعلم بما لبثوا هذه ما تعلمونها أنتم قلتوها والله أعلم بما لبثوا ولو كان المقصود إخبار ربنا عن لبثهم في الكهف من دخولهم الى خروجهم لما قال قل الله اعلم بما لبثوا ما ترك هذا لكن الله ذكر هذا القول عنهم وحكى هذا عنهم ثم قال قل الله اعلم بما لبثوا هذا انما هو من باب ذكر قولي من اختلفوا في مده لبث اصحاب الكهف في الكهف من دخولهم الى خروجهم بعض اولئك فيهم بني اسرائيل ثلاثمائة سنين لبثوا وازدادوا تسعة فرد الله عليهم قل الله أعلم ما لبث أنتم ما تعلمون هذا وهناك قول آخر أن هذه الفترة التي لبثوها في الكهف أخبر الله سبحانه وتعالى عنها أن هذه المدة لبثوها في الكهف إخبار عن الله وإعلام للعباد بشأن المدة التي لبثها أصحاب الكهف في الكهف أنها ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعة وأما قوله قل الله أعلم بما لبيثوا فهذا لبث آخر بعد الخروج فكم لبيثوا بعد الخروج من الكهف هذا الله يعلم به وأنتم ما تعلموه وإنما الذي يعلمكم به هو فترة الدخول والخروج أو فترة دخولهم الكهف إلى خروجهم ثلاثمائة سنين وازداد وتسعة ثلاثمائة وتسعة سنين لبيثوا في الكهف ابتداء وانتهاءً هذه الفترة الزمنية وأما ما وراء ذلك قل الله أعلم بما لبثوا أنتم ما تعلموا بعد خروجهم كم لبثوا هذا لله وليس إليكم هذا عليه كثير من الفسرين أن لبث الأول يختلف معنا عن لبث الثاني فلبث الأول في فترتهم التي لبثوها في الكهف ابتداء وانتهاء أخبر الله بها ولبث الثاني في الفترة التي بعد خروجهم كم هي قل الله أعلم بما لبثوا لا يعلمها إلا الله هذه الفترة وأما الفترة الأولى الله أخبركم بها والفترة الثانية ما أخبركم بها وقال حبر الأمة ماه ما بعيد قول قوي وهو أعلم الفسرين أو من أعلم الفسرين ورأى أن قوله ولبثوا في كهفهم هذا خبر عن أولئك المختلفين قالوا هذه الفترة الزمنية ولو لم يكن كذلك لما قال الله سبحانه قل الله أعلم بما لبثوا ذكر كلامهم وقولهم ثم رده بقوله قل الله أعلم ما لبث لا تقوضوا في هذه الأشياء أذل شأنتم ما تعلموها لكن قول كثير من المفسرين أن لبث الأول اختلف عن لبث الثاني فلبث الأول في المده التي دخلوا فيها الكاف وخرجوا بعد ثلاثمئة إلى أخر ذلك ولبث الثاني قل الله أعلم ما لبثوا أي بعد الخروج كم لبث الله أعلم بهم ما يعلمه أحد بعد الخروج إلى أن ماتوا كم لبثوا بعد الخروج إلى إن ماتوا الله أعلم هذا قولان لبعض أهل التفسير وقوله ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين قراءتان بتنوين مئة وبكسرها من غير تنوين مع الإضافة ثلاثمائة سنين وازداد تسعة قراءتان ثلاثمائة سنين والسنين على هذه القراءة تكون عطبيان من ثلاثمائة فالسنين هي ثلاثمائة فهو عطبيان وعلى الإضافة من غير التنوين ثلاثمائة سنين فهو تمييز مجرور ثلاثمائة سنين تمييز مجرور ويكون جاء على خلاف الغالب فالغالب أن تمييز المياه يكون مفرداً وتضاف إليه ويكون مفرداً وقد يأتي جمعا كما في هذه الآية وهو قليل وإن الأصل يقال مئة رجل ولا يقال مئة رجال ثلاثمئة رجل ولا يقال ثلاثمئة رجال ثلاثمئة ثوب ولا يقال ثلاثمئة أتواب وإنما يؤت eyeballs تميز مفرد هذا هو الغالب فتكون الآية عن القراءة الثانية جاءت على خلاف الغالب فالغالب في تميز المياه يكون مجرورا مفردا وهنا جاء مجروراً ثلاثمائة سنين على القراءة الثانية مجموعاً وهذا خلاف الغالب فالغالب أنه يفرد ويجر تميز المياه لكن قد سمعه كما في هذه القراءة أنه يجمع والشخص يستعمل الغالب في الأصل يستعمل في كلام الغالب فلا يقول مئة رجال لا يقول مئة رجل قال رحمه الله قوله عز وجل ولبثوا في كهفهم يعني أصحاب الكهف قال بعضهم هذا خبر عن أهل الكهف أنهم قالوا ذلك ولو كان خبرا من عند الله عز وجل على قدر لبثهم لم يكن لقوله قل الله أعلم بما نبثوا من قال هذا من عباس أسأتي أنه قل قتاله قال هذا حبر الأمة ابن عباس رضي الله تعالى عنه وهكذا إذن تابعه قتادة وهذا قول قتادة ويدل عليه قراءة ابن مسعود وقالوا لبثوا في كهفهم ثم رد الله تعالى عليه فقال قل الله أعلم بما لبثوا وقال الآخر هذا إخبار من الله تعالى عن قدر نبثهم في الكهف وهو الأصح استفد هذا الترجيح تقول وقد رجح البغوي رحمه الله أن هذا إخبار عن الله من الله عن قدر نبثهم في الكهف هذه الحقيقة أخبر الله بها سبحانه وهو الأصح عند البغوي رحمة الله تعالى عليه وقال الآخر هذا إخبار من الله تعالى عن قدر نبثهم في الكهف وهو الأصح واما قوله تعالى قل الله اعلم بما لبثوا فمعناه أن الامر من مدة لبثهم كما ذكرنا فان نزعوك فيها فاجبهم وقل الله اعلم بما لبثوا أي هو اعلم منكم وقد اخبرنا بمدة لبثهم معناه أن الامر من مده لبثهم الله علم به وقد اخبرنا به الله اعلم به وقد اخبرنا به انها 300 سنين والزاد 9 هذا معنى والمعنى الثاني على ما تقدم معكم قل الله أعلم بما لبثوا أي بعد الخروج إلى الموت قل الله أعلم ما لبثوا فيختلف معنى لبث الثاني عن معنى لبث الأول هذا ذكره صديق رحمه الله عن بعض أهل التفسير في اختلاف معني لبث الأول ولبث الثاني قال وأما قول قل الله أعلم بما نبثوا فمعنى أن الأمر من مدة نبثهم كما ذكرنا فإن نازعوك فيها فأجبهم وقل الله أعلم بما نبثوا أيه أعلم منكم وقد أخبرنا بمدة نبثهم وقيل إن أهل الكتاب قالوا إن هذه المدة من لدن دخول الكهف إلى يومنا هذا ثلاثمائة وتسع سنين فرد الله عليهم وقال قل الله أعلم ما نبثوه يعني هذا قول آخر النهل الكتاب قالوا هذه المدة إلى زمننا هذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ونحن نخبر بهذا أي أخبرنا بهذا أو أخبرنا بهذا الشيء إلى هذه الفترة هذه المده هي ثلاثمائة والزاد تسعة الله أعلم وقيل النهل الكتاب قالوا أن هذه المدة من لدن دخولهم إلى يومنا هذا ثلاثمائة وتسع سنين فردى الله عليه وقال قل الله أعلم بما لبثوا يعني بعد قبض أرواحهم إلى يومنا هذا لا يعلمه إلا الله فيقون أن فيهنا لعلمهم السابق للي أخبروا به هو بالنسبة بعد خروجهم ما يعلم الله الفترة الزمنية بعد خروجهم من موتهم لا يعلم أحد الفترة الزمنية إلا الله بعد الخروج إلى الموت قل الله أعلم بما لبثوا على تقدم يعني بعد قض أرواحهم من يومنا هذا لا يعلمه إلا الله قولوا تعانى ثلاثمائة, ثلاثمائة سنين قرى حمزة والكسائي ثلاثمائة بلا تنوين قراءة سبعية قراءة ثلاثمائة سنين عندنا وثلاثمائة سنين عند الحمزة والكسائي عند الأخوين قرى حمزة والكسائي وإذا ريت في بعض الكتب الأخوان أو الأخوين فالمقصد حمزة والكسائي كأنه لتقارب قراءتهما في الغالب والاتفاق بقراءتهما في الغالب حمزة والكسائي فقيل قراءة الأخوين قول تعانا ثلاثمائة سنين قرأ حمزة والكسائي ثلاثمائة بلا التنوين وقرأ الآخرون بالتنوين فهي قراءة العامة إذن فإن قيل لما قال ثلاثمائة سنين ولم يقل سنة ولم يقل سنة قيل نزل قوله ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة فقالوا أياما أو شهورا أو سنين فنزل السنين قال الفراه من العرب من يضع سنين في موضع سنة وهذا أيضا قال به بعض النحاة أن من العرب من يضع سنين موضع سنة والغالب هو أن يوضع هنا الجمع بعد المئة وما كان من بابها مما يكون تمييزه مجموعة أنه يجمع ولا قسم ما يكون تمييزه مفردا أنه يؤتى به مفردا وقد شاء هذا على خلاف الغالب وعلى ما ذكر الفراء أن من العرب من يضع سنين أي الجمع بعد المئة فيأتي به مجموعا التمييز وهذا على غراءة الجر كما سمعته وترك التنوين قال الفراء ومن العرب هذه الفائدة المختصرة تحفظ تحفظ إذا مرت معك هذه الآية تتذكر المسألة النحوية وكلام الفراء على هذا الإراد والإشكال في قراءة الجر ثلاثمائة سنين فكيف جئ بالتمييز مجموعاً وتمييز المئة ما يكون إلا مفردا فيقال هذا الغالب ومن العرب من يضع السنين موضع وضع سنة وإلى الأصل ثلاثمائة سنة وقيل معناه ونبثوا في كهفهم سنين ثلاثمائة على التقديم والتأخير قوله ازدادوا تسعة وهذا في التكلف كما سمعت لذلك جاء بالصيغة التمريض لنتدل على التضعيف قوله ازدادوا تسعة قال الكلب قالت نصارى نجرانا أما ثلاثمائة فقد عرفنا وأما التسعة فلا علم لنا بها فنزلت قُلِ الله أَعْلَمُوا هذا إن شاء الله في وقت آخر نجعله إلهنا سبحانه الله وحمدك لا